نواصل درس معالم في طريق طلب العلم وعنوان الدرس طالب العلم في مجتمعه يقول الشيخ حفظه الله سبق القول بأن طالب العلم يعد قدوة في جميع تصرفاته ولذا كان لزاما عليه أن يجعل ذلك دائما نصب عينيه وأن يسأل الله التوفيق في الأمور كلها وأن يجعل له القبول، لأن نعمة قبول الناس للعبد من عاجل بشرى المؤمن. يعني في حاجة بتحطها قدامك كده يا أخس معي، في حاجة بتحطها قدامك كده. هنا بتمثل الإسلام، وفي ناس دخلوا الإسلام بسبب سمت وأخلاق المسلمين، واستدلوا على حسن الإسلام وصحة العقيدة. باخلاق المسلمين فانت الان في هذا المجتمع في يعني صراعات فكريه وصراعات تختلف من إيه؟ من اختلاف يعني فيه يعني اختلاف تنوع الى اختلاف تضاد فالصواب ان تكون لكنية وانت تلتزم بهذه الاداب انك تمثل الاسلام وتكون دعوه وتكون إسلاما يمشي وأن تكون بالنسبه للناس عامل على هداهم فهذه كلها نوايا حسنة يعني تنسى نفسك يعني تخرج نفسك من القضية خالص عشان ما يدخلكش مسألة الرياء والعجبه وكذا أنت بتمثل الإسلام فأنت تحرص على أن يكون الإسلام في صورة حسنة ففيها من المصالح قبول الناس لعلمه ووعظه وأهم من ذلك كله أن قبول الناس له مترتب على قبول الله وذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني عندك مثلا لو شيخ من المشايخ له قبول واسع وبعدين حصل أي نازلة من النوازل وينتظر فتوى الشيخ والناس كلها تسمع الكلام بسبب القبول يعني هو النظر في الأدلة يعني ممكن يكون أنت عندك نظر في الأدلة يحيرك أنت عايز تعرف الصواب فين فلا يطمئن قلبك إلا إذا عرفت ان الشيخ فلان قال اي ماشي إنما من ناحية يعني قياسك أنت وتفكيرك تحتار فهذا القبول له يعني أهمية عظمى قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الحديث ده فيه فايدة مهمة جدا إن أحيانا تجد بعض أهل العلم يعني مقبول بدرجة واسعه جدا وهذا تعلم أن وراءه سر إلهي رباني يعني ربنا جعل له القبول وفي بعض الناس ليه عمال يعمل ايه يتباهى بالعلم ويتطاول على اهل العلم ويظهر على الشاشات ويجرح في اهل العلم ويدعي انه يعني اعلم وبعدين تعالى كده بص للقبول الراجل ده ما تلاقيلوش قبول لا تجد له قبولا طب ايه السر في عدم القبول في سر المساله مش مساله الكلام اللي بيتقال في بالفم الغير المستفاد تحذر هذا الشخص تحذره اللي هو ملوش قبول ده اللي هو بل ممكن يكون موضوع له نفور تحذر ماشي كده اما ما يحدث بين اهل العلم المقبولين من بعض الامور فهذه يعني في فتن ويعني نسأل الله عز وجل ان يعني إيه؟ أن يسلم منها والشاهد ان القدوة قد يؤ... الشخص القدوة قد يؤثر بفعله قبل قوله وكذلك بسمته جاء في ترجمه عبد الرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان القرشي انه كان كثير العباده والتاله راه علي بن عبد الله بن عباس فاعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير وهناك امور لا بد من الاشاره لها حتى تكون نصب عيني طالب العلم منها سلامه القلب يبقى احنا عايزين ايه السمت فالسمت بدا بسلامه القلب السمت الصالح ده ما هوش السوء القصير والعمامه واللحيه والمساله دي والعطر ده من السمت هذا من السمت إنما السمت هذا إنك تنظر للشخص كده فتشعر أن فيه سمت الصلاح ممكن تشوف واحد كده تلاقي ينفع يتصور وتحط في استوديو ويبقى ده زي عمز المنكان. شكله كده شكل واحد سني بس هو يعني إيه مالوش سمت خالص بل سمته عجيب سمته دنيا وفي واحد كده سمته تجد ان ده سمت الدين هو ده السمت سره القلب سر القلب قال زيد بن أسلم دخل على أبي دجانه وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل قال ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليماً ايه رايك فكان قلبي ايه المسلمين سليما المسلمين دي عامه صحي كده طب ما بالك باهل الدين بقى ما بالك باهل الدين اذا كان قلبي للمسلمين سليما هما لو قلبك بقى فيه غش للمتدينين او فيه ناحية كده شعبه من قلبك متغيره على اهل الدين يبقى ملكش عذر يا اخواني الخلافات تبعد عن القلب خالص إن الخلافات دي وراها نوايا حسنة يعني واحد عايز يرفع يرفع الدين وانت عايز ترفع الدين الخلافات الصح لا توجد لا تغير القلب ولا تفسد الود لان هذا من الجهل اذا افسدت الود وغيرت القلب او من سوء النيه اراده الدنيا اما اذا سلمت النيه وكان هناك فهم يبقى نلتمس العذر ويحسن أن نكون متحابين وإن اختلفنا، إن مسألة الخلاف دي من أيام الصحابة. وقال الحسن حدثنا يحيى بن معين قال أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا ما علمت بها أحدا وأعلمته سرا ولقد طلب إلي خلف ابن سالم أن أخبره بها فما عرفته كان يحب ان يجد عليه كان نفسه يعرفها بس عشان يشنع عليه ولذلك الامام لما يكون بيصلي وبعدين يقلب الواو ف او خطا بسيط كده وانت تعلم ان هو يعني ما هوش متقن بحيث انه يترد على الالف اللي في الغلط ده عدي اذا كان هو بيغلط في الاكتر من كده فانت فوت الاخطاء البسيطه دي ما لا ضرر ولا حرج في القراءه لانها لا تغير المعنى قال يحيى ما رأيت على رجل خطأ أو خطا إلا سترته وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه لكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل ذلك وإلا تركته يبقى السمت الأول سلامة القلب الثاني قضاء حوائج الناس ودي بقى مسألة يعني من ارزاق واقسام ومنن ومنح المولى عز وجل تجد الله تبارك وتعالى اصطفى عبادا وظفهم في خدمه المسلمين وقضاء حوائجهم يعني لا تملك الا ان تحبهم صراحه يعني فيعني هذا خلق طيب وهو ان يسهل على العبد خدمه الناس وان يسعى في منافعهم وهذا من احب الناس الى الله تبارك وتعالى انفعهم لعباده قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا اشفعوا امر بالشفاعه وهي الطلب والسؤال بوسيله او ذمام تؤجروا اي يثبكم الله على الشفاعه وان لم تقبل اشفع تؤجر اتصل بفلان اتصل لو سمحت ممكن تكلم فلان عن كذا كلمه ما دام الامر مباح او حلال او مستحب او يعني ليس فيه مانع شرعي ليس فيه مانع شرعي فتؤجر فيما لا حد فيه من حدود الله لا تشفع في حد لورود النهي عن الشفاعه في الحدود او يكون فيه مخالفه شرعيه قال القرطبي وقوله تؤجروا بالجزم اشفعوا تؤجروا كأنه علق الأجر على أنك تشفع اشفعوا تؤجروا يعني لو أردت الأجر اشفع جواب الأمر المتضمن لمعنى الشر وفيه الحث على الخير بالفعل والتسبب وقال في الأذكار يستحب الشفاعة إلى ولاه الأمر وغيرهم من ذوي الحقوق ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته فهذه شفاعة محرمة يعني إنسان لا يشفع في محرم أو في ضياح حق أو كذا أو يعني لا يشفع في أمور يترتب عليها باطل أو ظلم أو ضياح حق وإنما يشفع في أمور مستحبة أو مباحة أو يترتب عليها مصالح ففي حث على الشفاعه ودلاله على عظم ثوابها لان فيه من الناس من يعجز او يعجز عن يعني القيام بمصلحته فيحتاج الى من ينوب عنه او يشفع له فهذا العاجز مسكين وهذا القائم عنه بالشفاعه في اعلى الاخلاق لانه يحمل الكل الكل العاجز هذا إنسان يحمله يعينه ويشفع له وهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه شفع ل... عند بريرة في مغيث قالت يا رسول الله أتأمرني قال بل أشفع قالت لا حاجة لي به لو كان أمر ماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع وهذا من باب إشفع وتؤجره حتى وان لم تقبل الشفاعه و... وفيه ايضا اذا شفع العبد ولم تقبل شفاعته فلا يكون عنده رد فعل ولا يعتبر هذا يعني انقاص لجاهه او قدره كما في حديث بريره وجاء في ترجمه الامام محمد ابن احمد ابن محمد ابن قدامه انه كان كثيرا ما يكتب الى ارباب الولايات شفاعات زي مثلا في العصر اللي احنا فيه أو في الزمن في هذا الوقت مثلاً والمستشار وفي اخوه ممكن يكون في مجلس الشوره في كذا فاي مصالح اي شفاعه للمؤمنين اللي بيدخلوا في الانتخابات اي مصالح دي من باب الشفاعات يسعى فيها لقضاء هذه المصالح بالضوابط التي ذكرناها قال له المتولي يوما انك تكتب الينا في قوم لا نريد ان نقبل فيهم شفاعه ونشتهي الا نرد رقعته يعني في ناس كده احنا مش عايزينك تشفع فيهم واحنا مش عايزين نرد الشفاعه بتاعتك الرقعه اللي انت بتكتبها يعني الحل ايه يعني ما تكتبلهمش قال اما انا فقد قضيت حاجه من قصد يعني انا شفعْت وانتم ان اردتم ان تقبلوا ورقتي والا فلا وهذا يعني لا يؤثر عندي انا اشفع وانتم تفعلون ما ايه ما, ما ترونه فقال له لا نردها ابدا وكان أبو المغفر الخزعي يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى المتولي زي ولي الامر أو المحافظ فيوقع عليها بقضائها فقيل له مرة أيها الشيخ ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه يعني الرجل الذي بتروح له هذا تروح له كثير ممكن يضجر فقال أنا لا أزال أكتب فإن قضيت حاجة, أي قضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض وان لم تقضى فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك يعني معناها إذا شفع عندك إنسان وأنت لا تريد أن تقبل الشفاعة لسبب وجيه أنت ترى مثلا أن المشفوع له لا يصلح او كذا يقول لك فلان عايش شغل ويعني إيه أكلمني إن أنا إيه أكلمك تشغل عندك. وانت شايف إنه ما ينفعش ففيش مانع تقوله ده إيه يعني تعتذر له ومشى الإمام بقي ابن مخلد مع رجل إلى إشبيليا أو إشبيليا وبلاد في الأندلس يعني ربنا سبحانه وتعالى رضاه إلى المسلمين يعني كأن هذه البلاد يعني كأنها محافظات مشى مع اخر الى البيره ومشى في حاجه الى يعني الكلام الاعجمي ده اللي مكتوب بالعربي هذه يعني ايه اماكن او مدن في الاندلس كان يمشي معهم لقضاء حوائجه ويقول الشاعر لا تمنعنا هذا المعروف عن احد ما دمت مقتدرا والعيش جنات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات وقال الحسن بن سهل فرضت علي زكاه ما ملكت يدي وزكاه جاهي ان اعين واشفعها فاذا ملكت فجد فان لم تستطع فجهت وسعك كله ان تنفعه والحقيقه يعني انا اعلم اناس يسعون في مصالح المسلمين بكل ما يملكون يعني مثلا في واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في طلب العلم وفي يعني الدرس واحد فتح عليه ربنا فتح عليه في قضاء حوائج المسلمين او في خدمه العلماء وهكذا وفي واحد مثلا يعني في اخوه كده ربنا سبحانه وتعالى بارك فيهم بيتطوع مثلا في تسجيل الدروس ومتطوع وينفق من ماله الخاص وهو يريد أن يفعل شيئا من الخير في سبيل الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يستعمله لحسن نيته فالشاهد ان الإنسان يجتهد أن يكون له نصيبا في هذا الخير المتعدي الخير اللي هو يعني يخص الدين تعرف المشايخ حفظهم الله لما ابتدوا ينشروا الدعوة يعني جهدهم بورك فيه وانتشر بسبب إن يعني الاخوه رأوا أن هذا الباب وهو باب نشر العلم الرغبة في المشاركة في يعني الأجر والثواب فقاموا على خدمة أهل العلم ويعني اجتهدوا في هذه الخدمة فكان هذا الاجتهاد في خدمة أهل العلم من أعظم أسباب نشر العلم يعني يمكن الشيخ يكون إيه؟ يعني لا اهتم بتسجيل ولا اهتم بكذا ولا بكذا والطلبة ربنا سبحانه وتعالى استعمل بعض الطلبة المخلصين الحرصين على المشاركة وجهد الشيخ مثلا كله في طلب العلم ونشره يعني يشوف المواضيع والتدريس وسبحان الله العظيم يعني يسر الله من يقوم بخدمة الشيخ في نشر هذا العلم والقيام على خدمة الشيخ نفسه درجة أنه يكون مثلا سائق واللي يكون عنده سيارة واللي يكون عنده أي أدوات واللي يكون تاجر وعنده مال والكل يسعى في ان ينشر علم هذا الشيخ فينتشر زي الائمه الاربعه هيا الله لهم من يحمل هذا العلم وينشره وتصير مدارس على مر العصور ومدارس للمسلمين انما في واحد بقى يزيد اشياء يعمل ايه مش لاقي له حد يخدمه ولا راضي حد إيه يفتح له الباب عمال يسجل لنفسه ويشيل ويلف على المكتبات وعمل يعني نفسه يقولك يعني أنا والله أنا صعبان علي العلم اللي عندي ده عايز انشره وحاس ان المسلمين يعني محتاجين إليه بس مش لاقي حد خالص يعني راضي يطبع للك كتاب يعني ففرق كبير جدا ان في واحد يعني شايف نفسه قليل وبيدرس كده واللي سمعينه حاسين العلم ده المسلمين محتاجين له وكذلك المواقع اللي النت وال يعني في ناس تتصل بالمشايخ تتصل بالمشايخ تعرف تستاذنوا في في ترجمه العلم للغات يعني يبقى عنده مثلا هو فرنسي يستاذن الشيخ في ترجمه علم الشيخ للغه الفرنسيه علشان ينفع وفي شيخ فوجئ ان له كتاب في الفقه مطبوع باللغه الانجليزيه علشان ايه هو مختصر في الفقه وينشر في امريكا وطبعوه بلغة أخرى يعني تقريبا لغة أردي أو كذا وهذا وهو لم يسعى إليه والذي يفعله يرى أن هذا الكتاب يعني فيه نفع للمسلمين فهذه بركات تجعلنا نحمل مشايخنا فوق رؤسنا إن الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم بالشاكرين الله أعلم بالمهتدين فلكم يعني هذا الباب مفتوح ان تنشروا السنه وتنشروا العلم وتخدموا اهل العلم وتقوموا على هذا الامر بما في وسعكم وما استطعتم والحذر من اخلاف الوعد هذه يعني اخلاقنا الاجتماعيه الحذر من اخلاف الوعد مدح الله الموفين بعهدهم بل مدح بذلك انبياءه ورسله كما قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم اخلاف الوعد صفة من صفات النفاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاهها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان وعلى هذا فينبغي ان يكون المسلم عامه وطالب العلم خاصه أن يكون المسلم عامه وطالب العلم خاصة من ابعد الناس عن تلك الخصلة السيئه اخلاف الوعد وينبغي ان يكون طالب العلم مثال طالب العلم مثالا يحتذى في الوفاء بالوعد والعجيب أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يعدون اخلاف الوعد من عظائم الأمور يعني سبحان الله بيقول له هجوزك بنتي خلاص يبقى وعد. يقول له طيب لنا مثلا إن شاء الله العام القادم يبقى وعد يعني كانوا يقدرون الكلمة كلمة لها حساب وميزان. وإذا أراد أن يتنصل من كلمته كأنه سيذبح بسكين وكذلك الوفاء بالنذر، يعني أمرها يهدم فكان في تعظيم للوفاء بالوعد قال عوف بن نعمان في الجاهلية الجهلاء أن يموت الرجل عطشا خير له من أن يكون مخلافا لموعد نبدا مسألة أقرها الإسلام أي الوفاء بالوعد وعظمها وحذر من اخلاف الوعد وعد ذلك من صفات النفاق تعال نشوف بقى الكلمة هنا يعني الحقيقة سهل جدا اخلاف الوعد جدا وصارت آفة ومرض منتشر يخلف الوعد مع الزوجة والزوجة تخلف الوعد مع الزوج واخلف الوعد مع الاولاد واخلف الوعد مع الاخوه ودي مواعيد اخوه يعني ايه مواعيد اخوه بقى يعني, يعني مواعيد مش صحيحه يعني ليست يعني وكبر دماغك يعني ما تاخدش على الكلام يعني يعني ما تاخدش على الوحده يعني هذا انسلاخ من اخلاق الدين وقدوه سيئه وتاثر بامراض المجتمع المجتمع بقى فيه امراض خطيره والاخ بيتدين وقد يكون في هذه الامراض ويتدين ومعه نفس الامراض فتصير صبغه للمتدينين انهم ايه صاروا يتساهلوا في الكلمه ويتساهلوا في الوعد وهذا امر يعني اللي رب اولاده على الصدق الولد يبقى عايز منه كلمه بس يعني يقول له أنت هتجيب لي كذا عايز منه كلمة فقط يقول له نعم هجيب فقط لأنه قال له يبقى خلاص ضمانه لأنه رباه على الصدق الوعد ما عندهش أي شك لو أبو قال له طيب يبقى خلاص انتهى هنسافر يبقى هنسافر إن شاء الله فدلوقتي يعني حاجة طريفة كده بالنسبة للأولاد فلما يكون أنت بتقول إن شاء الله ربنا سهل والولد فاهم إن, ان شاء الله دي مش وعد يقول لك ما تقولش ان شاء الله ما هو مفهمه كده ان مش يضحك عليه هو مفهمه ان ده امر مفتوح يعني ان شاء الله ربنا يسهل ما نعرفش يعني ربنا يسهل ربنا يسهل ان شاء الله يقول له ما تقولش ان شاء الله لان هو حاسس إن, ان شاء الله تبقى مفتوح قالوا لا ده ما يفيش حاجة تتم خالص إلا بمشئت الله خالص فيش أي حاجة تتم إلا بمشئت الله ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فان شاء الله دي حاجة كويسة جدا وأما الآثار في ذم اخلاف الوعد فكثيرا ما روي عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال لابن الله يا بني إذا وعدت فلا تخلف فتستبدل بالموده بغضا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني هارون بن سفيان المستملي قال قلت لأبيك أحمد بن حنبل كيف تعرف الكذابين قال بمواعيدهم وكانوا يتحاشون الموعد خشية الإخلاف قال محمد بن إدريس الحنظلي قلت لقبيصه تعيدني قال إذا جئتني فرأيتني لقيتني مش أدرى دلوع يعني يقول له إذا جيت ولئتمي لا خلاص كانوا يتحشون الموعد إذا كان يعني عنده خشية في الإخلاء ويعني ذكر بعض الشعر وكذلك الحلم ولين الجانب من الصفات اللازمة قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين حكى الامام ابن كثير عن الامام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى قال امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر عباده بالمعروف ويدخل في المعروف جميع الطاعات وبالاعراض عن الجاهلين واعرض عن الجاهلين وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وذلك وإن كان امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم يعني ذا معناه تتحمل ظلم من ظلمك واعتدى عليك، وليس المعنى ان الجاهل اللي مش متعلم تعرض عنه ما تعلموش وليس المعنى الاعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله او الصفح عن من كفر بالله وتترك على كفره وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب وانما هو امر بتحمل اذى الناس ده يعني لا تقابل السيئه بالسيئه قال بعض العلماء الناس رجلان رجل محسن فخذ ما عفا لك من احسانه العفو يعني الزائد يبقى الانسان اللي بيهدي او بيعطي او يعني مثلا واحد معاه سياره وبيركب واحد لمسافه معينه انت تقبل منه ليه؟ لاني احيانا انت تحس ان هو يعني كان هيخس عليه مثلا انه يوصلك كمان شويه مو فاضي ده كلام حقيقه كده واقع يوم إيه إنت شوال اللي هم نزلك فيهم وهو يعني, إيه يعني بعض الناس كده يعني بيصنع معروف على قد استطاعته يعني في واحد انت تبقى ركب معاه يعمل ايه وصلك لغايه البيت هو يا ربنا شرح صدره لكده وفي واحد يعني وصلك عند أقرب مكان وفي واحد ياخدك لمصلحة يعمل لك نصها بس كده تعمل إيه بقى النص اللي باقي ده بيجعلك تتذمر، تجر، وتقول يعني هو يعني كان خسس عليه كم كذا وكذا، ولا تشكر له المعروف، خذ العفو يعني اللي هو سمح به، خذه وقبله وتقبله ولا تثرب ولا تعتب على على ما لم ما يفعل ما لم يفعله، فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته. ففي البيوت الزوجة مثلا تطلب مطالب الزوج يحقق منها طلب ويترك طلب فتغضب للنقص ولا تشكر لما قضى ده ضد خذ العفو والصواب أن تعفو فيما ترك وتشكر ما قضى وكذلك العكس الرجل يطلب من الزوجة تعمل له محشي كرمب ومحشي كوسه وبعدين عملت محشي كوسه فقط ولا لا ما عملتش محشي كرمب اللي انت مش عارف أنني بحبه أحسن من محشي كوسة وما يقبلش الكلام ويسرد كمثال يعني إيه اللي عايز سمك مشوي ومقلي وأي حاجة فيجي يلاقي إيه هي عملت حاجة وثبت حاجة خذ العفو يبقى اللي عملته أهلا وسهلا وتشكرها عليه واللي تركته تعف عنه ولا تأتي به ولا تتكلم عنه نسأ الله عز وجل أن يهدينا إلى أعلى الأخلاق فخذ ما عفى لك من إحسان ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه وإما مسيء فمره بالمعروف فأنت ماذا على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه والإعراض هو الصفح الصفح يعني الإعراض بغير تثريب يعني لا تعنف ولا تعتب ولا تشغل بالك خلاص تعرض عنه تتركه فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنات ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما سلام عليك أما بعد فإن الله رزقني بعدك إنه كانوا مع بعض وفترقوا رزقني بعدك مالا وولدا ونزلت الأرض المقدسة يعني خير ونعم فكتب إليه سلمان اعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك عملك أو علمك يعني الاثنين وإن الأرض المقدسة ولا كانت البيت المقدس ولا مكة ولا المدينة وإن الأرض لا تعمل لأحد يعني لا تركن إلا انك في الارض المقدسة اعمل فإن الأرض لا تعمل لأحد اعمل كأنك ترى وعدد نفسك من الموت وخاصم رجل الأحنف فقال الرجل لان قلت واحدة لتسمعن عشر لتسمعن عشرا وهذا الكلام يقال للآن يعني لو قلت كلمة أرد عليك بعشر فقال الأحنف لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة أنا لا أتكلم ولا أرد عليهم بسيئة واحدة الحذر من خوارم المروءه لما بنتكلم عن الطالب العلم في المجتمع اخلاق طالب العلم يبقى سلامه القلب قضاء حوائج الناس والحذر من اخلاف الوعد والحلم ولين الجانب الحذر من خوارم المروءه خوارم المروءه بتختلف باختلاف العصور يعني فالإنسان يرى ما لا يليق بالمتدين قد يليق بغير المتدين فما لا يليق بالمتدين أن يفعله لا يفعله وذلك لأنها من أسباب ذهاب الهيبة ومن ثم جرأة العوام عليه. يعني الأخت المنتقبة مثلا المفروض هي خارجة بلا وقار وحشمة وهي دخل محل بلا وقار وحشمة يعني ده انطباع رباني كده الأخت المنتقبة لها وقار وحشمه فمن تدخل بقى المحل يبقى صوتها عالي لما صوتها يبقى عالي كده وتتكلم عادي فالإنسان يحصل عنده نوع من الصدمة العصبية يعني يبقى عنده صدمة عصبية نقاب ولبس أسود وورا النقاب ده واحدة يعني واحده واحدة متعرفش يعني إيه الأخلاق دي والأدب ده صوتها عالي كده ولا تراعي يعني اي حشمه كده واي نوع من الايه يعني اداب شرعيه وكذلك في المشي وكذلك في التقلعات اللي هي حصلت في النقاب والحجاب وكذا فالصواب فعلا ان الاخت المتدينه اللي هي تنتسب الى الدين والى طلب العلم والى حفظ القران والى حضور درس درس العلم تراعي هذا الامر في المجتمع في ثيابها وفي مشيتها وفي يعني معاملاتها وهذا أمر مهم جدا يعني في واحد من المدرسين المراقبين مفتش طرقة يعني مدرس أول أو كده وهو مش متدين بس بيصلي وراجل يعني بيصلي وراجل طيب مش متدين مش ملتحي وما يعرفش عن الإخوة بحترم أهل الدين، فاا بيدخل بيراقب، ففي واحدة إيه متبرجة، وشعر، ومكياج، ولبس قصير، وهو عادي كأنه ولا شايف في حاجة، هو بيشوفي عملة إيه فيها، ولا واحدة منتقبة، منتقبة، وخلع الجوانتي وعمله بتكتب فطلع من من الفصل، وبيحكي بوليه، يعني سبحان الله أنا ما تأثرتش بالمتبججة دي. لم أتأثر بها خلص يعني آه لم أهتم بها ولم أعبق بها أول ما شفت المنتقبة دي ولقيتها خلع الجوانت وتكتب حسيت ان إيدها, ديًا ايدها دي مش عارف إيه اللي فيها يعني إيه الحاجات اللي في ايدها دي يعني اليد دي لقيتها فتنة شديدة جدا فليه هي تعمل كده ماذا منتقبه ليه تخلع النقاب في الفصل أو ده بكلم بفطرته بالفطرة كده تخلع الجوانت ليه في الفصل مدام عارفه ان بيدخل مشرف وفي كذا مدام منتقبه ولبسه جوانتي ما متخلاش الجوانتي وبيحكي عن ان يعني تاثره بالنقاب وتاثره بمن كشف من من ثياب المحجبه فهذا امر يعني لابد ان, ان نضعه في الاعتبار المنتقبه تمثل الدين وتمثل العفه وتمثل الحشمه وتمثل الوقار تمثل الاداب الشرعيه وهذا هو الانطباع الرباني عند الناس يعني هذا تحذير للمنتقبات التي يعني إيه لهم يعني اتصال بالعلم إنما الإنسان اللي لا بتصلي والعرفة نقاب والعرفة حاجة دي يبقى واضحة لها جدا من سلوكها ومن تصرفاتها إن هي لا تمت للنقاب بصلها بيبقى كأن الناس عارفينها ورحتها واضحة إنما المنتقبة اللي بتدرس العلم ومنتسبه إلى العلم لابد أن تراعي هذه الأمور ولا تتهاون بها الحذر من خوارم المروءه كان بعض اهل العلم يعرض نفسه للنقد وتصرفه للمقت بسبب اخلاله بامر المروءه يعني يروح يشتري حاجه يهزر ويضحك ويمزح ويعني يتصرف كده وممكن تبقى لحيته كثه وكثيفه وممكن يكون سنه كبير وبعدين يتصرف تصرفات يعني لا تليق باللحيه ولا بوقار التدين وهو طبعه خفيف فطبعه الخفيف ده بيؤثر على هذا الامر فهذا من خوارم المروءه وخاصه اذا كان يتعرض لخطوة الجمعه او اعطاء درس او كذا فعلى هذا ينبغي لطالب العلم ان يحفظ مروءته لتبقى هيبته فالانسان اللي هو مسؤول عن عمال أو مسؤول عن موظفين أو مسؤول عن ممرضين في مستشفى في مصلحة في تجارة في كذا وهو متدين وملتحي ومنتسب للعلم لا بد أن يراعي هذه المسألة أن يتعامل مع الناس بدينه وأنه يمثل الدين قال الإمام الشافعي رحمه الله والله لو علمت أن الماء البارد يثلم من مرؤة شيئا ما شربت الا حار يعني إلى هذا الحد يعني يحفظ المرؤة فإن هذا من شرف النفس من شرف النفس أن يحفظ المرؤة التواضع قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فالتواضع من أخلاق الأنبياء وهو من أسباب الرفعة والعزة وفي ترك التواضع وقوع التشاحن والبغي إن تعرف التواضع مظهر من مظاهر أذلة على المؤمنين فسوف ياتي الله مقام يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين هذا التواضع مظهر وأثر ولازم من لوازم أذلة على المؤمنين فالإنسان لما يعني ينتقص حقه أو يظلم أو يؤذى فيغضب فيغضب فبشعر بالعزه على المؤمنين يشعر بالعزه على اللي هو إيه أذى وعز ينتصر منه فكن هو يعني يعفو يتواضع يشعر بالذلة هذه الذلة ما أحسنها وما أعلىها إنها من التواضع إن ليس فيها إهانة وإنما فيها أن تملك نفسك وأن تكبح ذمامها وأن تتقي شرها والا تتبع هواها هذا معنى ليس شديده بالسرعة وإنما شديده الذي يملك نفسه عند الغضب هذا التواضع معناه ضبط النفس وعدم إنفاذ يعني ما فيها من سوء و ورغبه في الاستعلاء والظلم والبغي قال صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد تعال نطبق الحديث اوحى الله الي ان تواضعه انت تعرضت الموقف الموقف ده واحد عامل انت بتقبضه أو واحد ممرض أنت الدكتور بتاعه أو واحد يعني أي صورة يعني يعتبر في المجتمع من ناحية الاجتماعية أقل منه وبعد الرد عليك رد مش كويس رد عليك رد مش كويس وإنت تملك أن تعاقبه إن الله أوحى إلي أن توضعه حتى لا يفخر أحد على أحد هتجد نفسك تقول له أنت, عارف، انت نسيت نفسك أنت عارف أنا مين ده الفخر ولا يبغي أحد على أحد ممكن تجد نفسك هتردله الساعة ساعين وثلاثة وأربعة إنك تقدر انك انت إيه يعني يعني تنتصر لنفسك منه وتعرفه إزاي تجرأ على شخصك العظيم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك في في البيوت في الزواج في بين المرأة والرجل المرأة قد توافق على إنسان فقير مسكين متدين وهي من أسرة عالية وتجد أنها تفخر عليه وتستنكف وتستعلي وكذلك العكس إنسان يتزوج امرأة مسكينة متدينة فإذا حدث منها شيء كأنها ما يشبه شاء يعني كأن المفروض إن هي يعني ما ينفعش تتعامل معها كده اطلاقا لأنه يرى نفسه عظيما وهي لا تشعر بقدره فيستعلي ويفخر أو يبغي قال الإمام ابن القيم التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا يعني لا يرى لنفسه على أحد فضلا عايزك يعني تقف عند هذه العبارة عشان نفهمها صح ان شاء الله احنا كلنا لآدم ابونا واحد آدم واصلنا كل واحد تراب، واصلنا كل واحد نطف في حد فينا مختلف عن كده مفيش حد مختلف يبقى انت لما يقولك لا ترى لنفسك على احد فضلا يبقى دي حقيقة يعني هو تفضل عليه بايه أنت وهو من بني آدم وأنت وهو من نطفة من منين تمنى تقول لي بس, بس, بس دنيا الدنيا مش فضل طب دين الدين فضل الله أنت هتفخر عليه بفضل الله ولا تشكر فضل الله وتتواضع تشكر فضل الله وتتواضع أنت حفظت أنت تعلمت يبقى ربنا من عليك وانعم عليك فتشكر هذه النعمة أن تكون رحيماً بالمؤمنين مشفقاً حليماً عليهم أخلق النبي فيه أشرف وأكرم وأعلى من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتواضع. كان يتواضع ويرحم المؤمنين فلا يرى له على أحد الفضل ولا يرى له عند أحد حقاً الحق يعني حق النفس يعني, يعني الواحد يحس أنه أعلى وزي حق الوالد على الولد وحق الزوجه على الزوجه انا بضرب لك المثال ده لان ده حق يعني ايه حق حقيقي وحق يعني ايه شرعي وحق صواب واضرب لك هذا المثال لان احنا لما يجي نعمم هنعمم الناس مع بعضها يعني لا نقول إن هو الوالد لا يرى لنفسه حقا على ولده وإنما نقول هذا من باب العموم يعني من باب العموم بين الناس نستثني الحاجات الخاصة المعروفة فلا يرى له عند أحد حقا طيب الوالد له حق على الولد لما تأتي أنت بقى ترى لنفسك حقا على غيرك أنت شيخ ولا أنت أستاذ ولا أنت طبيب ولا أنت أي حاجة تراجع نفسك في هذا الحق ألا ترى لك عند أحد حقا أي أنك تعمل لله سبحانه وتعالى وحقك أجرك على الله سبحانه وتعالى فلا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا فلا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا ترى أن الله يوفيك حقك واحد يقول لك جزاك الله خير يبقى وفاك حقك وزياده فلا تطلب مكافاه من الناس بمزيد من الاحترام او كذا او كذا لان هذا في رؤيه للنفس فالمقصود ان التواضع هو عدم رؤيه النفس قال الامام ابن حزم رحمه الله من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه فان اعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الاخلاق الدنيئه فان خفيت عليه عيوبه جمله حتى يظن انه لا عيب فيه فليعلم ان مصيبته الى الابد وانه اتم الناس نقصا واعظمهم عيبا واضعفهم تمييزا وذلك لانه يجهل عيب نفسه اللي ما يشوفش في نفسه عيب يبقى هو يستحق انه هو هذه الصفات لانه يجهل عيب نفسه اما لقله علمه وتمييزه وقله تمييزه وضعف فكرته واما لانه يقدر ان عيوبه خصال مميزات ودي اشر يعني يبقى العيب اللي فيه بيعتبر ميزه يعني واحد يقول له ايه يعني خليك يعني اما تيجي تعامل الناس عاملهم بلطف ولا اصلا بحب الصراحه طب ما هي الصراحه المداراه من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لان الصراحه في بعض المواقف تؤذي والمداراه مطلوبه المداراه مطلوبه انك لا تواجه الناس بعيوبهم ما تقولش الفلان انا بقول للوحش انت وحش في عينك وتعتبر ان دي ميزه فاذا كان هو بيعد العيوب خصال وميزات بهذا من إيه؟ من الجاه وقال أيضا واعلم أن من قدر في نفسه عجبا أو ظن لها على سائر الناس فضلا فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دم أو مصيبة يعني شوف ضعفه نرى ضعفه ويرى يعني حقيقة قدره عند هذه المصائب والمشاكل فإن رأى نفسه قليلة الصبر فليعلم ان جميع اهل البلاء من المجذومين وغيرهم الصابرين افضل منهم على تاخر طبقتهم في التمييز وان راى نفسه صابرا فليعلم انه لم ياتي بشيء يسبق فيه على ما ذكرنا لان في ناس كثير صابرين وليس عندهم علم مثله بل هو اما متاخر عنهم في ذلك او مساوي لهم ولا مزيد يعني إنسان يعظ نفسه بالاعتبار والتفكر في حاله ولا يترك نفسه لهواها وعن محمد بن القاسم قال زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعليه حزمة من حطب فقيل له أليس الله اغناك يعني عندك عبيد يغنوك عن هذا قال بلى ولكن اردت ان اقمع الكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر اللهم طهر قلوبنا يا رب فالانسان يتعمد التواضع يتعمده يتعمده ازاي يعرض على نفسه اشياء الاشياء دي يشوف يستنكف منها ولا لا غير الاستحياء الاستحياء ده موهش كمر إنما الاستنكاف الاستنكاف يعني في واحد مثلا ما يعرفش يمشي حافي وحزاقه تسرق ليه؟ يعني, يعني ما يقبلهاش ما يتحملهاش وهكذا يعني وما يعضرش يشيل حاجة في إيده ويمشي في السوق يعني يجد في, في نفس استعلاء واستعظام نفسه عنده عظيمة ده اسمه استنكاف العلاج انه لازم يفعل هذه الاشياء ليرغم نفسه اردت ان اقمع الكبر فلا بد من قمع الكبر لابد ان هو ده الدواء لو وجدت في نفسك كبر على المراه على الزوجه او كبر على اي احد لابد ان تقمع هذا الكبر لانه خطير واخطر ما فيه انه يمنع صاحبه من دخول الجنه فقمع الكبر لو وجدت نفسك امتنعت عن حاجة استنكاف استعظام استعلاء وتذكرت روح اعملها اعملها واقمع نفسك ولا ترضى بهذا الخلق في نفسك وأحيانا تطالبك نفسك بالانتقام ممن انتقصك استعلاء واستعظام فأحسن إليه وتواضع له ولا تنتقم منه لأنه هو ما كانش بينتقصك ده هو يعني ممكن يكون مسكين خالص أخلاقوا تعبان يعني ما, ما بيعرفش قدر الناس وأن رجلا قال لميمون بن مهران يساكي رجلا قال لميمون بن مهران يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم قال ميمون أقبل على شأنك ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم يعني واحد يقول لإمام أحمد بن حنبل ائزل لي وقبل رأسك يعني في زمان الإمام أحمد بن حنبل هو اعلى حاجة قال لم أبلغ ذلك بعد لا أنا حصلتش كده أنا ما وصلتش إلى إن أنت بس رس وجاء رجل إلى الإمام أحمد فسأله عن شيء أو كلمه في شيء فقال الرجل جزاك الله عن الإسلام خيرا نحن بنقول كده جزى الله الإمام أهل السنة عن الإسلام خيرا حفظ العقيدة وحفظ الدين فغضب رحمه الله وقال له من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا بل جزى الله الإسلام عني خيرا احنا فينا فينا اللي لو يتألوا جزاك الله عن الإسلام خيرا يقول وجزاك الله مسك قال معاذ بن معاذ اللهم قنا شر أنفسنا يا رب سمعت ابن عون يقول ما بقي أحد أبطن بالحسن منا والله لقد أتيت منزله في يوم الحار وليس هو في منزله فنمت على سريره فلقد انتبهت وإنه لا يروحني يعني من تواضعه ومما يوصل إلى ذلك بإذن الله إخلاص العبد لربه وصدقه في عبادته كان هرم ابن حيان, أو حيان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم و يواصل الكلام عن هذا الخلق وهو خلق التواضع فيقول شيخ الإسلام بن تيميه أو أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسططوا الوجه يعني لا تكن عبوسا وإنما كن بشوشا فإن البشاشة صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن عابسا وإنما قال جرير ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وقال شيخ الإسلام يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك بترك يعني بعض المستحبات يعني في أشياء أنت ممكن تتركها لتؤلف الناس لأن هي ما هيش واجبة وإنما هي شواجبها وإنما مستحبة ويترتب عليها تأليف قلوب الناس فتأليف قلوب الناس أحب إلى الله عز وجل لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذين المستحبين فيعني هذه الأمور يعني مثلا إيه, إيه أنت بتصلي في في مسجد وليتهم في صلاة الفجر خلاص وأنت رفعت إيدك معهم ووو ده لأحسن طبعا لو أنت ما رفعتش إيده كهيكراه وويكون في نفور تاليف قلوب الناس احسن من الالتزام بهذه الايه السنه يعني انت اما تكون يعني مع الناس بتؤلفهم على حساب بعض المستحبات يبقى ده اعظم في الاجر لان تاليف قلوبهم احب وهذا يعني ايه ليس من المداهنه وانما هو من المداراه ومن الحكمه وكذلك وضوح الكلام في الخطبه والدرس وعند مخاطبه العوام يعني ما تستخدمش العبارات الغامضه والمصطلحات الغريبه ويبقى الناس مش فهم وانما تخاطب الناس بما يفهمون والانبساط للناس ورحابه الصدر وتحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعه بال وساق بعض الامثله يقول كان عمرو بن الحارث المصري يخرج من دار فيرى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربيه والحсал يعني معنى كده إن كان ناس يألفوه وكذلك الإمام مالك وكذلك حكيم بن حزام يعني يألفوه فاسألوه ويجلسوا على بابه يكونوا ما فيش بينهم تكلف فكل ما تجد الناس بيتكلفوا معك تعلم أنك إيه منقبض فالمطلوب إنك تنبسط ولكن الأمر وسط يعني وسط بين طرفين لا انبساط يخرم المرؤة ويجرئ الناس ولا انقباض ينفر الناس ويجعلهم يتكلفون معك الأخير نشر العلم والفائدة بينهم في وقت يراه مناسبا يعني تتحين هذه الأوقات وتتخول الناس بالموعظة وتحذر من الفطور أو التخلي عن ذلك بحجة قلة المستفيدين إنسان ممكن يتكلم مع واحد فقط ممكن يتكلم مع اتنين لأنه هو استدل بحديث هذا الحديث صحيح أن ياتي النبي ومعه النفر ياتي ومعه العشرة أو العشرة يأتي النبي ومعه يأتي النبي وليس معه أحد والله أرسله إلى الناس فنبي يوحى إليه وياتي يوم القيامة وأتبعه واحد أو خمسة أو عشرة فكيف بعموم الناس يبقى لما الإنسان بينشر العلم وتبعه واحد أو أكثر فلا يفتر عن نشر العلم لأن الله عز وجل يبارك في هذا القليل وما ادراك لعل هذا القليل بعد فترة يكون قليل ويكون منهم من يجتمع عليه الناس فتصدق في التعليم وتصدق في النية وتتوكل على الله